شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة القرآن يا جماعة لا يقاس بكم دمعة ذرفت في التراويح ولا يقاس بكم آية حفظت ولا بكم ختمة ختمت القرآن سيحاسبنا الله عز وجل بكم قرار اتخذته بعد سماع القرآن أو قراءته ثم غيرت من منهج حياتك أعيد ستوزن أنت وأنا ليس بكم دمعة ذرفت ولا بكم آية حفظت ولا بكم صورة قرأت ولا كم ختمة ختمت سيوزنك الله عز وجل الوزن الحق بالقرآن بكم الأثر الذي تركه القرآن لما تعرضت له ثم تغيرت فكرتك واتخذت قرار ثم اتبعت منهج القرآن من الذي يقول هذا الكلام؟ من اللي يقول أصلاً أن القرآن يغير نظرة الأشياء يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته هنا طيب إيش اللي يصير إذا وصل هنا ليتدبروا آياته وليتذكروا كرأ أولو الألباب لكن إذا صدنا نقرأ نقرأ نقرأ نقول ماذا قال آنفة إحنا كم قرأنا يا جماعة أقل واحد فينا ختم في رمضان مرة صح أقل واحد غير اللي سمع في التراويح يعني نقول واحد ما سمع في التراويح ختم القرآن مرة واحدة هل تعرف إيش مفروض يصير المفروض أننا اليوم في شوال إيماننا أكثر بمية واربعة ضعف من إيماننا في تسعة شعبان من يقول هذا الكلام؟ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللهم اجعلنا من هؤلاء فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ وَذِي إِيمَانًا زَاد إيمانك 114 ضعف فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول أن كل صورة في القرآن يجب أن تجد أثرها في نفسك بعد قراءة الصورة أو سماعها تلقى أثر الصورة في نفسك أن جرأتك على المعصية أقل وسرعتك للطاعة أكثر إذا ما حصل هذا الأمرين والله الصورة هذه ماذا قال آنفة إيش قرته والله ما ندري أسأل الله أن لا يجعلنا منهم